لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وكتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت شرابا إن جهنم كانت مرصدا للطاغن ما أذا لا بثينة فيها أحقا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا